لآن آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م و و ي ق للعلوم ا إ ن س ا ميت ل س و ف أخرج ح ي ا و ل ا يذكر اسماء ل إ ن ا ن أ ا ل و ل م يك ي ش ئ ا فوربك ل ن ح ش ر ن ه م والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم ل ن و س و ع ل م ه النابلسي ذ ي هم للعلوم إ ن ك م إ ل ا واردها كان س ل ى ربك ح ت م ا م ق ض ي ا ث ه